وكذلك نذل المحسنين وذكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليتع ويونس ولوط وكلنا فضلنا على العالمين وَمِن اَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَجِئْتَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ 119. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين 120. أولئك الذين أتعلمون كاللذين نهى الله فبهداهم اقتده قل لا اسالكم عليه اجرا انه هو الا ذكر للعالمين